فحط علينا قول ربنا إن لذئقون فأغويناكم إن كنا خاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا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 يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُم مُطَّلِعُونَ فاطلع فرآه فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَتْ ٱللَّهُ إِن كُنْتَ لَتُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حمين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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى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 إِنَّا كَذَلِكَ نجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ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 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوْقَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ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 ثم عليه بفاتنين الا من هو صالح الجحيم وما منا الا له مقام معلوم واننا لنحن الصا هُنَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِذْ كَانُوا يَقُولُونَ لَوْ أَمِنَ ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ فتول لهم الغاربون عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون افبعذابنا يستعجلون فإذا نزل في فساء